بسم الله الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم لا ذلك رأس منه حول تفسيري الكريم الرحمن الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى <تص> أيضا جاء مخيش وتنسونا نفسكم أيضا يقول لنا الحن عزيزنا لذلك الحالة وأنتم تبدون كبال أهل العقليون العقل عقلا لأنه يعقل به ما يتعبون مخيش لأنه يعقل يعني ما وأن عاقب ملي على ما يضوم وذلك ان العقل يحصل صاحبه ان أن يكون اول ذاغئ版о ما يك示ه لهم الأول وأول ثالثة لما ي chewing وذلك سائل العقل ان يكون صراح durant وأن يكون من كان عليهم نعم فالله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء القوم انهم يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم يأمرون الناس بالخير يمرون الناس بالشر ثم ينسون انفسهم يعني من العمل فلا يعملون وهذا عيب ولهذا قال سبحانه افلا تعقلن قل عقلا فافعلوا ما امرتم به الناس واجتنبوا ما نهيتم عنه الناس فهذا من لازم العقل لكن طبعا هذا من لازم العقل الصريح العقلي النافع اما كثير من العقول لا ينتفع ولهذا في كثير من ايات القران يقول سبحانه وتعالى افلا تعقلون وما به حياته قل من نزل من السماء آه آه من من خلق السماوات والأرض في آخر عن كبوت قال قل من نزل من السماء من بعد ما فيها وليس تلت من خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ما ساحب الأرض من بعد ما فيها لا يقول النهض قل الحمد لله بل أكثرهم لا يحقق وقال سبحانه الأنعام ومدير حاجة الدنيا إلى لعب وله ولدى الله أشهر الخير لدى تقول أفلا تعقل فكان من أي القرآن ينفت الله الأنظار إلى هذا أفلا تعقل لأن المفترض أن العقل يسلم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولهذا الذين يقدمون العقل على النقل ويعتبرونه مصدرا مستقلا يقدمونه هؤلاء ليسوا عقل ما عندهم عقول إذا كان عندهم عقول تجعل العقول تابعة للشر وإذا كانت العقول سليمة فستدل على الهداية إن شاء الله وليغقر سبحانه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون تبين الله سبحانه أن هناك من الأقوام أقواما من أولي البصائر الذين يتفكرون في آيات الله فيدل ماذا التفكر على التمسك بالهدايه والاصدقاء فهنا عاب الله على هؤلاء انهم يأمرون بالمعروف ولا ياتون وينهون عن المنكر وياتون وهذا من اقبح الأفعال. الافعال ولهذا كان صاحب هذه الفصله ياتي يوم القيامه تندرق اقتابه فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى فتعجب اهل النار منه يا فلان ألا تكن تأمرنا بالمعروف هذا عن المنكر؟ قال بلى ولكن كنت أمركم المعروف ولا أكل وأنا عن المنكر وأتي هذه خصلة دميمة بل الإنسان يطبق ما يأمر به ويشتند ما ينهى عنه تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أو شيء يحتمل الانسان به نفسه ثم أهل ثم بعد ذلك أن هو أنفسكم واهليكم نارا وخذوه الناس والحجاره لكن العلماء ذكروا مثلثا هل الأمر معروف عن المنكر يتوقف صحته على ذلك فلا يجوز مثلا لاحد ان ينعم المنكر اذا كان ياتي هذا المنكر الجواب لا وانما لا عن المنكر يجوز ولو كان من ات بالمنكر هذا من جهة الصحة وعدمها أما من جهة كون هذه الصفة مذمومة أو محمودة فهي مذمومة من يأتي ينكر ومع ذلك يأتي المنكر فافصلوا بين المسألتين جهة الذن ومسك وجهة الوجوب والصحة من عدم ذلك فالإنسان مثلا لو كان رجل يدخن ويعرف أن هذا التدخين حرام ويعرف أن هذا ورأى رجل اخر يدخل هل ينهى عن هذا او لا ينهى ينهى لأنه سمع في الحقيقة امرأة ترى في الحقيقة امرأة الاول انه عن هذا المنكر والثاني انه رأى هذا المنكر ومطالب فهل يقع في الاسمين لا هو آسم في تناوله هذا لكنه مطالب من رأى منكم منكرا فليغيره يبقى ما يتوقف لكن ما يليق من جهه المنطق ما يليق بالإنسان وينهى ثم يخالف ما أمر به ونهى عنه ما يليق بك هذه من الصفات التي تدل على عدم استقرار الايمان في قلبك ولهذا عاقب الله هؤلاء اذا عاقب الله سبحانه وتعالى بأمور قال واامروا عبادكم بالصدق فيما اخبركم ولا تكونوا اول به وثانيا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وياتت تقول وثالثا ولا تلبسوا الحق بالباطل تلبيه رابعا وتبتموا الحق اثنان الحق وأنتم تعلمون إلى أنقار أتأمرون الناس يجري وتنهون أنفسكم وأنتم تكونون الكتابة فلا تعقلون هذه كلها خطاة مذموعة ومباليا نستغيبها وهنا ثات قاعدة وهي وإن كان الخطاب هنا لبني إسرائيل فالان إحنا نقول لا الخطاب هذا لبني إسرائيل ولسنا مخاطبين بهذا إنما خطبه بني إسرائيل وننتهي عن هذا أو نحن مخاطبون بهذا الجواب نحن مخاطبون بهذا ضمن القاعدة ليست العبارة به خصوصي السبب بل عبارته بعموم اللفظ أو بعموم المعنى بعموم المعنى ما ذم الله سبحانه وتعالى عليه اليهود فنحن من باب اولى اذا ارتكبناه كنا مذمومين وما ذم الله سبحانه وتعالى عليه النصارى فنحن ايضا اولى به اذا ارتكبناه يبقى قاعدة الذم والمك قاعدة لا تختص بقوم دون قوم ولهذا قال امريو صلى الله عليه وسلم في حديثي الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا عن مساجد تقول عائشته ويتفهم من هذا النص مع إن اللعم لمن اللعنة يهود والنصارى لأن الله يهود ونصارى تأخذوا قبور الأمبئيين مساجد تقول عائشة يحذر ما صنعوا فاهمة عائشة من هذه القائلة ليست تتخارقها باليهود والنصارى فإذا كان اليهود والنصارى قد استحقوا اللعنة لأنهم تأخذوا قبور الأمبياء في مساجد لما هذه الأمة لو اتخذت قابرة مبيهية مسجدا يبا في هذا اللعنة ولا تدخل تدخل وليس معنى هذا ان من فعل ذلك يكون يهوديا او نصرانيا لا ولكن من باب استحقاق الذم من باب استشقاق ايه الزم اذا يستشقوا الذم كل من تحققت فيه صفة الذم ولا يقال انما صفة الذم هذه خاصة باليهودية أو خاصة بالنصارة لا هي أن العبرة اتف بخصوصي السبب بل العبرة بإيه؟ بعموم المعنى نحن نمضر إيه المعنى إيه اللي من أجل ذم الله اليهود إيه المعنى الذي من أجل ذم الله والنصار وحينك إذن نقف عند هذا المعنى ونطبق نحن فهنا الله سبحانه وتعالى عاد على هؤلاء هذا الأمر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تجدون الكتاب وليانا تبقى معنى الآية ايه دلالة دايما وتبقى معنى نصا لواجه به كل من يأمر بالمعروف ولا يتيه وكل من يرى عن منكبته نقول ياخد تقي الله تقي الله الله يقول أفأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تجدون الكتاب لا تيما مع آهد العلم يعني إذا كنت عالمة لأن هذا منكر وأن هذا معروف ثم تنهى عن ذلك وتأمر بذلك ثم تخالف ذلك فتأتي هذا الأمر فهذا عقاب شديد عند الله سبحانه وتعالى ولكن ينبغي أن يكون اولى الناس بالامتثال والاقتداء من يأمر وينهى ينظر في نفسي أولا هل يأتي هذه الخصة من الخير أو هل هو منثين عن هذه الخصة من الشر ثم بعد ذلك يواجه الناس خاطب نفسك أولا اخطب في نفسك أولا معرض نفسك أولا قبل أن تصعب اعواء الهاء المنظر وتمسك باعواده لابد بتواجه الناس بخطط مرنه تقشعر منها الجلود وتقشر منها القلوب ارض لنفسك اولا حين اخترت الموضوع حين اخترت ادلته هل أنت مقيم على هذا امر ومستنبا لهذا ما هي ان كنت على ذلك ابقى فسيبارك الله في العواجه وان لم تكن على ذلك فامنه نفسك وتوقف على هذا الموضوع ما يليق بك انك تقول هذا وانت سعيد عنهم تكلمت عن سلامه الصبر فلتكن انثى انتكلمت تكلمت عن سلامه اللسان فلتكن انثى ان تكلمت عن المحافظ على الصلاه الخمس دقائق فلتكن انثى ان تكلمت عن التورع عن الثقب المشبوه المحرر فلتكن انثى كن انت اولا ولهذا قول الف رجل في رجل لا يعدل عمل رجل في الف هؤلاء الف رجل في رجل لكنهم لا يفعلون هذا لا يمكن ان يصل الى فعل رجل في رجلك ولهذا فعل سلفينا الصالح كان دعوه في حد ذاته في نفسه كان دعوه في نفسه كم من الناس التزم الطريقه برؤيتي لعادك او برؤيتي لربان، او برؤيتي لعاتك لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان اذا الم بنا كذا وكذا يعني من الهمونيو فنذهب إلى شيخ الإسلام طبعا هو إلى نجلس أمامه رحمه الله تعالى حتى يذهب ما دل. شيخ الإسلام ما تكلم ولا تكلم في الموضوع ولا تكلم في لكن رؤية شيخ الإسلام ورؤية الصلاح عليه ذات ذات فالإنسان حين يبصر من يطبق الشريعة ومن يلتزم الأوامر والنواهي يكون هذا سببا في التزامه واستقامته ولهذا هذه يسميها العلماء الدعوة بالقدوة الدعوة باللسان، الدعوة بالقلم الدعوة بالقدوة الدعوة بالقدوة مؤسسة عظيم جدا وهي التي فتحت بها كثير من بلدان المسلمين شوفوا فحابي ينقل اليهود درسا بالقدوة حينما قال لهم لقد جئتكم لما أرادوا أن يعطوه رشوة فقال لقد جئتكم من عند أحد الناس إليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنتم أفضل إلي أهل من عددكم من القرابة. يعني لو كان عددكم قرابة أنتم أفضل أهل الأرض الي ولكن لا تحملني لا تحملني محبتي لك. وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فقالت يهود بهذا قامت السماوات والأرض. يعني قامت السماوات الدعوه بالقدوه امر في غايته الاهميه قد تفوق الدعوه بالبشره فالله هنا عاتب سبحانه على الذين يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم هذا الذنب وان كان لبني اسرائيل إلى انه جاد على من ياتيه ولو كان من غير بني اسرائيل نعم وهذه الآية التي كانت نزلت سمساة المدى السراوية في العربة لكل أحد المحل تعالى جاء لأن الذين لا نعموا بها ما لا يشعرونه كبر مطوثا من جزاري أن تقولوا ما لا يشعرونه وليس بالآية أن الإنسان يخالفهم بما وليس في الزائد إذن الإنسان إذا يبقوا في انه رئيس العربيين المعروف والنهي عن المنكر لأداني ذلك على التوزيخ الجزيش بشي إلا التراشي فيشي في وإلا بمعين في الواجبين اللي هم إيبقى إيه هم الواجبين هم بيخبي يعني وقوعه في المنكر نفسه والثاني وجوبه وتغيير المنكر فدول واجبين الاول ينبغي ان ننتهي عن المنكر والثاني ينبغي أن ينهى على المنكر يبقى عنده واجبان فإذا كان عنده خلم في الأول وهو ارتكابه أهل لهذا المنهي عنه فلا يكون عنده خلم في الثاني وهو فارقه للناس ويا نحن قلنا أن نصرق بين مسألتين مسألة كوني مقيما على المنكر ومسألة كوني أنهى عن هذا المنكر أنا مطالب بالأمر إنني أنزع عن المنكر وأنهى عن المنكر فإذا وقعت في الأولى وابتكرت المنكر فلا ينبغي أن أقع في الثانية وهي على للنهي على المنكر نعم وهذا كرار العلماء قراره النور رحمة تعالى وجمهر أهل العلم على هذا إنه لا يلزم حتى ينهى الإنفاع المنكر لا يلزم أن يكون منتهيا هو لكن يتعين عليه النهي عن المنكر أما هو فيتهيئن عليه أيضاً عدم كيلومتر من كف، فأتى بقي الأمر الثاني، لكن جهة الزمن والمشي لا هو مذموم بإطلاق. لا. إنما الله مكتف. مكتفي من أيوة مش الله عبها عب على من ين يأتي المنكر وينهى عنه. الله عاب على ذلك. نقولنا الله عاب على قول خلاص أنا ما أت العبها. أنا لا أت. يبقى انا انا, أنا المنشر وإذا واذا رايته مكرم لا انها عنه ليه حتى لا اطبق هذا الامر نقول ان تطبقتها بحذافيرها <تصفيق> نعم الا يمكن ان ترى ان الحكومه تشجع الراجل الملك فلنصنع تاج نكهه اخرى دون الى الحديث في الوقت الاول وجمهوره الملكي ويرى ان في من السلع التي تضطح او موجه كمان فيذاكم في حاجه الى ما يا اخوان تفسير إنه يعد قواعد قواعد على طريق الاستقام يعني الشيخ رحمه الله تعالى يركز على المعاني العميقه المستفاده من الايه ولهذا تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى وهذا نكرره ولا نمل من تفسير الشيخ سعد لاغنا لطالب العلم السلفي عنه ابدا لان المعاني التي يذيعها رحمه الله تعالى في التفسير معاني السلفيين صرفه فالشيخ لا يذكر مثلاً أقوالاً ولا يذكر أقوال المفسرين ولا يذكر مثلاً الفوائد الثقية بتوسع ولا كذا لأن هذا ليس يعني معنى هذا أن هذا ليس له في التفسير لا ولكن الشيخ رأى أن هذا الأمر قد كثاه غيره قرطوبي بن جرير بن كثير فالشيخ عمد إلى أمل قد لا يقول بسهولة موجوداً في هذه التفسير وهو المعنى الثلاثي المصنبط من الآية مباشرة عشان كده الشيخ يضع قواعد مهمة جدا في تفسير آية القرآن هو في المقدمة ركز على هذا إنه أنا بضع معاني ولا أمل من ذكرارها يعني ما أقول لك في كل آية مثلا لقد سرقت تنبيه لا ليه لأنه قد يظهر لنا معنى جديد في الآية يحتاج إلى ذكر لا كما يقول بعض مثلا ان تفسير السعدي هذا تفسير النساء النساء اقراؤه في البيوت انما طلاب العلم اقراؤه طلاب العلم يعني ينبغي ان يكون اهتمامهم أكبر من هذا الاختلاك الفقهي والاختلاف كذا وذكر الروايات وذكر الاثاميل وهذا اخر البعض في سبب النزول وهذا لا هذا سهم خاطئ تفسير السعدي ما هو ما يكتب عنه طالب علم أبدا, أبداً. لكن هو ليس غير هو لا يزنى عن غيره لكن لا تسأمي عنه أبي نعم ونعمة النساء الحمد لله لو أخذوا بهذا لو نساء فعلا أخذوا بهذا التفكير إن شاء الله يحول أشياء كفيرة نعم اللهم يا في الذين يؤمنون يا بني ادم اطلقوا يا امتي التي انعمت علمتي وقلت لي حب اتقوا هذا العالم منك يوم تجزي نفسي عن نفسي ولا يهمل منها شفاعه ولا يدخل منها ولا هموم موصوله امركم الله مستعين في دخولكم من اهل فوصول النصيحه في هذه حتى ان الصبر هو ذلك الذي يكرمك في على ما وهو الصبر على طاعه الله ألا الصبر الصبر على الاول ثلاثة. الصبر ثلاثة. صبر على الطاعه صبر على المعصيه صبر على اقدار الله المؤلمه ثلاثه نعم <تصفيق> نعم هذه قاعده شوف لما ظهر الفضل للصبر وأن الصبر أصل الحد أصل الصبر الحد فإن كان طاعة حرث النفس على الصار وإن كان معصية حرث النفس عن المعصية وإن كان أقدار مؤلمه حرث النفس عن التفخط يحبث الإنسان لسانه عن أن يفخط اللسان يحبث جوارحه على لطن خد وشق جيد يحدث. أصل الصبر هو الحاج، فإما تحس نفس عطاء أو المعصية أو على أقدار الله المؤلمة، لأن من أقداره إما تكون موائمة وإما تكون مؤلمة. الله قدر لك الخير، قدر لك رغدا في الرزق، قدر لك صلاح في الولد، قدر لك راحة الزوجة، لأقدر دي لتشبه. طيب وإذا جاءت مؤلمة، قدر الله خسارة، قدر الله مرضا، قدر الله موتا. قدر الله نقصا في الأموال والأنفس والثمرات دي مؤلمة. يبقى عليك أن تحدث نفسك عن التفخط والتشكل لغيره سبحانه وتعالى بل تكون صابرا ومفتسا لهذا كان الدين قائما عليه صبر ولهذا مقام الصبر مقام عظيم مقام عظيم للي يقل في الصرعة ويقل في المعصير يقل في أقدار الله المؤلمة يبقى ما الذي يبقى بقى لا يبقى شيء قال العلماء وأعظمها أعظم لنوع الثلاثة وأشدها الصبر على الطاعه لا كما يظن البعض ان الصبر على الأكبر المؤلمة هي أصعبها لا صبر على الطاعه ليه؟ لأن الصبر على الطاعه صعب يقوم الشيطان على في بهذا ذات ولا تجد احيانا منفعه عاجله بالعكد الله جعل البناء قرينا للايمان والطاعه تسلك الطريق هذا تجذب ابتلاء وتجحفك والشيطان يصدك كما قال سبحانه لقد لهم صراطك الايه المستقيم فالصبر على الطاعة والثبات على الطاعة من اصعب الاشياء وليا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دين على دين على حتى القاء أمر عظيم جدا جدا فأعظمها الصبر على ليس إليس لهذا أمر الله بالاستعانه بالصبر والصلاة قال واستعين بالصبر والصلاة فبهما يلهم الإنسان رشده وبهما يستقيم الإنسان على طريق العبودية لله سبحانه وتعالى قال الشيخ ومن يتصبر يصبره الله هذا لكة منه في عبارة قطيرة وجملة وجزة الى اما الانسان قد يقول بعد معرفة فضل لكن لكنني نفت صابرا وارى عندي في الصبر خللا نقول له ومن يتصبر يصبره الله يعني يرزقه الله الصبر ان كان صعبا عليك الان بس واصل, واصل وتعلم هذا الخلق حتى يصبح فجية لك وهذه قاعدة في كل خلق يريده الانسان وكل شيء يريده الانسان ومن يتصبر يصبره الله ومن يتعرف يعفه الله إنسان عنده مرض شهوة عنده نظر للمرأة للنساء عنده كذا عنده ميل غير مشروع حاول إنك انت تطلب العفة لأنه تستعرف مره تقول بصرك كذا كذا كذا إلى أن تصبح العفة سجية لك ومن يستعرف يعفه الله ومن يستعرف يغني إلا استغنى على الخلق خالص لا تمد يدك الى احد الا بشيء مشروع قدره الله لك سبحانه وتعالى في بعض الاحوال لكن لا تجعله من لك تمد يدك لهذا ولذاك ولكذا لانه لو مددت يدك وفتحت باب المساله ف تكون على هذا إلى ان تلقاه لكن ورني الثغني يقرب الغنى من الله يغني لا إذا دي قاعده ايه شامله في الصبر فقط بل هذه القاعده شاملة لكل مناحي حياتك ولكل مناحي عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ومن يطلب العلم من الله سبحانه وتعالى ويحتمس بحبه سبحانه ويطلب العون من الله في يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن يتأفي عفواً ومن يتصرف يصفده الله ومن, ومن يستثني يغنه الله ومن, ومن يتصرف يصبره الله إذا إذا أردت فصلة فسن الله فعنده سبحانه خزائن لا تنفد ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان إذا أعيته مسألة يعني إيه كان إذا أعيته مسألة لدى إلى الله سبحانه وتعالى وما ومقرد جبينه وقال اللهم يا معلم آدم علمني ويا مكهم سليمان فهمني فيكتح الله سبحانه وتعالى عليه يبقى اذا ابتقوا عند الله الرزق سواء في المال سواء في صلاح ولد سواء في العلم سواء في الصبر سواء في كل دي كلها ارزاق ليست الارزاق يا اخوان المال فقط لكن الارزاق كل هذه الصفات انما يرزق من الله سبحانه وتعالى فهاذا التئوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترضوا نعم وكذلك الشمال من المنزان المباري والإبداع من الحصائي والملكة تستعبع على كل الأمري من البدور وإنها في الصلاة الكبيرة إن شاء رفتهم كلها عشرين لإنها سنة عليهم مطفيزة لأنها في سرعة عشر الأزواري ورسائل فإن لهم قول يقولون فعلا من شريفة شكل لا نعم لأنه ما يحتسب اجر ولا يستحضر الخشوع ولا شيء انما يؤدي العباده ظاهرا فقط يوديها فقط اداء ظاهرا ولا ينتفع لاجرها ولا هي ثوابها ولهذا تكون ثقيله عليه انما تكون الصلاه خفيفه على من عدما وصفهم الله ومدحهم قد افلح المؤمنون الذين هم في الصلاطين خاشعون وقالوا الذين هم على الصلاطين وحافظون هؤلاء تكون الصلاه خفيفه كما قال النبي أرحنا بها يا بنا مين اللي يقول أرحنا بيا بنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عينه في الصلاه والذي كان إذا حذبه الأمرا قام الى الصلاه الصلاة أعظم المناجاة وهي الجامعه لكل انواع العباده قالوا الصلاه تشمل الصوب فلا يشرع للانسان أن ياكل او أن يشرب في الصلاه ولو اكل او شرب ما ارض صلاة ففيها صوب امساك مخصوص في الصيام وفيها أيضا الحج لان الحج هو بيت الله سبحانه وتعالى الحرام وقض هذه المشاعر حتى يؤدي العباده الواجبه عليه أو المستحبه والصلاه قصد الله مباشره فأنت تقصد ربك وتتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى في صلاتك وهي أيضا زكاة لأن الزكاة تخرج مالك لتزكي نفسك فكذلك الصلاة إنما تقف هذا لتحصل لك زكاة النفس وطهارة النفس فالصلاة شاملة لكل معاني أركان الإسلام ولهذا تهون عند هذا الرجل الذي يستحضر هذه المعاني أما الذي يؤدي الصلاة فقط أداء يعني واجبات حتى لا يعاقب بس فهذا لا يكتشعر لذة الصلاة ولا لذة المناجاة ولهذا كثير من الناس يقول لك والله أنا أشعر يا أخي من وضعت شمي من على كتفي هذا يقول بعض الناس ولكن على المتقين ليست الصلاة شمي ليست الصلاة شمي ثقيل وإنما الصلاة لذة وأنس بالله سبحانه وتعالى أرحم بها يا بلاه ولهذا النجا عبر عن النساء والطيب بالأرض بطي حب ذا حب ذا إلي من دنياكم أن نساء لكن لما جاء بالصلاة قال لي وجوه إلى قرة عين وقرة العين أعلى ولا المحبة قرة العين أعلى ولا المحبة نعم World والبشر uh من مردول القربي والمقربي نجده سبوله بذلك تعالى وانتصاره بين عليك بلدى والسرقاء وإنمان فيه وتنقى وإنهما قالوا قللينه يمورنا نفل في الفنون أنهم انتغلقوا ربهم فيه جازيك في عمالينه وأنتم بذلك الرجلون فهذا بني أفضل عمالينه من الرجل جاب الأول جميلون بسم الله ان منهم منهم هذا بعد يجعل عباد ابن بش يضرب في صلاته ويصبر في صلاته والدم يسير ومع ذلك يقول كنت اخر اسورغا فخشيت ان اقطع هذا المعنى لما تراب تشعر بالنموسه وتشعر بواحد صوت تشعر زي أقرب بعض على إللي يسأل مرة عن الصلاة، عن التجسيد اللي فيها الصور هذه والنقوش، فيقول هذا من مني عنه، فقال بأن لامات تلهي القلب، فقال واحد والله إحنا نصلي ولا يحصل لي هذا، فقال والله ليس هذا علام على النفس يعني قلبك مع الله، لكن هذا علام على أن قلبك بعيد، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى في ثوب في كساء وأعلام قاله قال وضوها قال على لا بجانب فما الهتنا عن صلاتي الفا يعني بهذه ألهة النبي لا تلهيك انت لا يمكن فمع ان قلبك بعيد حتى صار ليلتفت فاستجابك فيها نقوش ولا فيها صور ولا فيها كذا كما يحصل الان ننتهي من صلاه المغرب وتقول للمصلين هي الامام صلى به اليوم أقول والله ماذا ولهذا في ظهيره الان واضح جدا في مساجدنا واصبح السؤال عنها كثيرا من الناس ان الامام يصلي القوم ثلاثه في الرباعيه ولا خمسه وبعد ما يفرغ من ولا احد يقول سبحان الله بعد ما يفرغ من صلاه يقول يا شيخ انت صليت ثلاثه ولا صليت اربعه يمكن يقول كل المسجد ما هو هذا الشافعي عند الكل يمكن يقول من الولايه صليت خلاص ثلاثه لانه لكن من واحد يقول سبحان الله ويصمد على هذا قل الان فاصبح في مساجد هذه ظاهره جدا فعلا تجد انه الناس يدكترون الامام اليوم بعد فراغ الصلاة بعد فرق الصلاة وهذا لان القلوب تعلقت بغير الصلاة نعم على من ولو كانت من أنفس الكريمة كالأمبياء ولو كانت من يدل على البيارة.. العموم هذا إيه؟ يقول لا تجزي ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأمبياء الصالحين هذا عموم نكيرة في سياق النفس لأن الله مكر لا نفس في سياق الناس لا تجزي لا تجزي نفس أي نفس حتى ولو نفس النبي حتى ولو نفس النبي لا تغني نفس النبي عن نفس ابي طالب ولا تغني نفس النبي عن نفس امه ونفس ابيه لا تغني نفس ايا كان عن نفس شيئا من الاشياء هذه نكره ايضا اذا النفس مكره وشيئا منكرا يعني اي نفس لا تغني عن اي نفس باي شيء ايا كان الا اذا ادنى الله سبحانه وتعالى لها بالشفاعه المشروعه التي هي بعد ابن الله سبحانه ورضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع لا نعم الله اكبر من <تصفيق> هذه الشفاعه ولا ولا, ولا يقبل منه الشفاعه هذه الشفاعه المنفيه لأن الشفاعه شفعت. الشفاعه المنفيه والشعط فقط الشفاعه, الشفاعة التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الا الله واحد يقف عند قبر يقول الشفع لي عند الله واحد عند قبل يقول هذه شفاعه منفيه شفاعه شركيه لا تجوز لان صاحب القبر لا يملك شيئا وهم عن دعائه غافلون واذا حشر الناس كانوا هم اعداء كانوا بعباده كافرين لو بقي الانسان عند هذا القبر مئة سنه يدعو صاحب القبر ما استجاب له. قال سبحانه والذين يدعون من دون الله اموات غير احياء وما يشعرون اي ان يبعثوا وقال سبحانه فادعوهم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها أم لهم أي يبصرون بها؟ أم لهم أعلم يبصرون بها؟ أم لهم آذار ليسمعون بها؟ كيف يستجيبون لكم؟ قل لدعوا شركاءكم ثم تلديني ثلاثون برد يبقى دي شفاعة من فيه. اللي هي ها تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه. لازم الضبطين دول لا بد من الضبطين. تطلب من غير الله الضغط الأولي فيما لا يقدر عليه إلا الله إنما لو طلبت من غير الله فيما يقدر عليه العبد أنا اقول لك والله شفاعة عندي فلان مثلا عايز اشتغل عنده أو عنده شفاعة عند فلان يجيب لي كذا هذه شفاعة طلبت من غير الله لكن فيما يقدر عليه المخلوق هذه ما تأشكر هذه ليست شركية لكن الشفاعه الشركيه تطلب من غير الله فيما ما يقدر عليه الله وليست خاصة يا اخوان هذه للأموال بل بالأحيان يعني مثلا الآن لو مثلا أغلقت اغلقت علي مسألة واقول مثلا يا حسين يا حسين يا حسين مثلا هذا ميت فلو قلت مثلا يا ذكر فلان يا شيخ فلان يا شيخ فلان هذا ايضا من حي لكن في فيما لا يقدر عليه في لا يقدر ايه عليه يبقى الشفاعه اذا كانت مما لا يقدر عليه الا الله فهي شركيه سواء طلبت من ميت أو من حي ليست قصيره على الاموال بس بل من الاحياء فيما لا يقدر عليه الا رب العالمين سبحانه وتعالى اذا خرجت شفاعه جائزة وهي الشفاعه من من يقدر عليها سواء شفاعة من شيخ شفاعه من رجل له وجاهته من غني من كذا من كذا فيما يقدر عليه هذه لا باس لها طيب اما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تكون بعد الاذ الله يأذب وبعد الرضا رضا الله سبحانه عن الشافعي والمشروع إليه. يعني هل النادي الصفر يملك ان يشفع عليه من نفسه يبقى لا يحب. الا اذا قلم الله له وراضيع المشروع له ولهذا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي في أمه ولا قبل شفاعة النبي في مطال إنما فقط لكنه يرقى من آهل النار المخلدين ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغطيروا المشركين ولو كانوا لقربا يبقى لابد يخذ الله سبحانه وتعالى المشروع له وليهذا في حديث الشفاعة العظيم قبل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال إيه سيحد الله لي حدا يبقى شفاعه الانبياء والملائكه والصالحين يوم القيامه هذه الشفاعه ليست وإنما وانما هي مقيده بايه بالربا والكذب بالربا النبي نفسه قال سيحد لي حدا يبقى ليس شفاعه مطلقه انما هي بعد الاذن سيحد لي حدا يبقى لا يملك النبي الشفاعه لواحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى يتبين لنا الضوطلار طلب شفاعة المشركين من الأموات لانها لن تغني عنهم شيئا وهذا معلقا له ولا يقبل منها شفاعة اللي هي المنفين إنما يقبل منها الشفاعة بعد الإذن والرضا بما ثبت بالحديث الصحيحة في شفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين وشفاعة الشهداء وشفاعة الملائكة كل هذا بعد بعد إيمان الله سبحانه ورضا الله سبحانه شك وكان على وكان عليه. السبيلي يعني سبيلي الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيل أدريها والسنة السنة يعني المحمدية وهما واحد السبيل والسنه فدل على من طريق النجاه انما يكمن في اتباع السنه ولهذا قال بعض السلف لاخر الحمد لله على الاسلام قال والسنه لكن الاسلام اعداء واسعه دخل تحت كم فرقه فرق كثيره جدا جدا جدا كلهم على الاسلام وكلهم يدعي الاسلام لهذا لفت النظر إلى قوله والسنة حينما قال الحمد لله على الإسلام طيب لكن في الإسلام الخاص في إسلام النجاة وهو السنة فقال والسنة وليهذا هذا رحمه الله تعالى في رسالته في شرح السنة أول عبارة وضعها أول عبارة وضعها في رسالته القيمه قال واعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإشكال. هذه أول عبارة وضعه البربهل رحمه الله تعالى. نقلا عن بش كما جاء في آخر الكتاب. وأخر عبارة وضعها البربهل في رسالته قال: ولا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. آخر عبارة وضعها البربهل ولا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. وأول عبارة وضعها البربهل. في كتابه في رسالة صرح السنة واعلم ان الاسلام هو السنة وان السنة هي الاسلام يبقى التزام السنة وترك البدعه طارك ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الايه النجا نعم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن لكتبعه ولم اي ولو هل كنا نتبير ولا مناس الأبش شبيعهم وديك لهم نعره ويحبه فيه بتعبه بتعبه أيدي أيدي في في هفش من سوقه ويتعباه ولا يتقل ذلك ولا كنا نصبو أي لا يتقل من أول محبوب فنفت من ونفت بمرجل يمتلك فقوله ولا عن هذا كشيل المناخ، ولا هو صعود هذا هذا نشء من أمر من المستقبل. هذه زعلناك طبعاً هذا نفيس؟ هذا من أمر المستقبل اللي هذا نفي اقرا المستقل به النافع نعم نعم يعني اما الانسان لا يفتقل بتحصيل المنافع ودفع المضار وانما مرد ذلك الى الله سبحانه وتعالى فهو الذي وفق العبد لتحصيل المنافع ودفع المضار نعم ولا الرجل المروم من الشفاعه الذي تعالى او هذا يجب معرفه ان حتى لو ملك لك مخلوق شيئا من هذا فانما يملكه بما اقدره الله عليه وإلا فما يملكه استقلال وعلم أن الأمة لو استمعت أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لك فلن يستطع لذلك ذلك سبيل أو أن يضررك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لك فلم يستطع إلى سبيل الخلق عاجزه مفتقره ما في أحد يملك لك نفعا ولا دفع ضر استقلالا إنما بما أقدره الله عز وجل عليه ولهذا حتى ولو طلبت المخلوق مخلوق شيئا فليعظم طلبك من الله أولا وأنت أعلم أن هذا المخلوق إما ليجعله الله سببا أولادك وإلا لا يكون مستقلا فتعلق قلبك وحي يتعلق قلبه الصبيل الفلان لما الشفاء معانض بالطبيل الفلان وحي يتعلق قلبه بفلان من في باب الرزق وحي يتعلق قلبه بفلان من جهة دفع ذر أبدا لما دي أثبات إن شاء الله كانت وإن لم يشاءها الله سبحانه وتعالى لم تكن ولهذا فليكن طلبك ورغبتك منه سبحانه وتعالى وهذا المعنى هو الذي قالته عائشة وشعرت به رضي الله عنها في محنة الشديدة لما وجدت النبي وسمعت النبي يقول يا عائشة بعد أن حان الله تعالى أما إن كنت ألمت من ذلك بشيء فتوبه يا الله فإن العبد إذا ألم من ذلك بذنب فتبه رضا الله عليه وإن كنت بريئة فسيبريئك الله عيش مع ضرطة المعنى هذا وانا لا تبيل وانا لا تبيل المصرة عند مخلوق قصر لذا قالت وكنت جريلا حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن غير أني قلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان والله المستعان المستعامة على المصرين. يبقى انا انفردت عن نقوة بالله ولهذا ترجمته في اخر القصة فقالت لما قالت امها قوم الى رسول الله تحمليه قالت لا اقوم له ولا احمد الا الله ولا احمد ايه الا الله لان الله هو الذي نفرد سبحانه وتعالى ببراته ولهذا جاء عند الامام احمد رحمه الله تعالى ان زينب ابن تجحش قالت لها يا عائشة ماذا قلتي حينما ركبت المأبغ مع صفوان، قلت ايه طبعا زينب وعائشة كان بينهم من لما بينهما؟ ما بينهم فكانت زينب تبقى بأن الله زوجها رضي الله عنها من فوق سبع سماوات فكانت عائشة ترد على هذا بأن الله فرّعها من فوق سبعي سماوات إذا كنت الله زوجك فوق سبعي سماوات فالله فرّع من فوق سماوات فقالت لها زينب, قالت زينب يا عائشه ماذا قلت لما حين ركبت الناقه قالت قلت, قلت, قلت حسبي الله ونعم الوكيل قالت زينب قلت كلمه المؤمنين يعني كلمه المؤمنين حين ينفرج التعلق بالله رب العالمين سبحانه وتعالى لان عائشة أحفتت بخطر لكن ما كانت تظن عائشة من الأمر في هذا لأنها قالت حسبي الله ونعمل وثير فربت الزينب قالت قلتي كلمة المؤمنين فالله كان حسبي عائشه لم يبدأ عائشة أحسو الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الآية وإلى النبي صلى جاء وقال يا عائشة إن كنت وإن, كنت وان كنت ولهذا لما سمعت هذه المقولة من النبي صلى قالت إيه؟ فقالوا صدمني إيه؟ انقطع مع شدة من جرحه حتى ما أصص منه قطرة واحدة قطرة واحدة مش دي ده طبعا مش الفرح ولا دي الحزن يعني كل اللي فات كانت عايشه متنافس تقعد تبكي تقول فبكيتي يومي وليلتي ويومي لا لي دمعه ولا تسحب بنوم البكاء بنفسه بنفس البكاء بنفسه لكن اول ما سمعت كلمه النبي قالت ما ايه فقلص الدمعي حتى ما يخص منه قطرة خلاص معاكش ودي أعلى أنواع الحجم أعلى أنواع الحجم أنك تستدعي الدمعة فلا تجدها خلاص معاكش دمعة انتهى فحجر الدمع في العين أعلى أنواع الحجم فالله سبحانه وتعالى بالرأيه إذا يبدغي أن ينقطع الطمع أن ينقطع الطمع شوف, شوف يا أخوان القواعد اللي الحطاش السعد رحمه الله تعالى فيه قواعد في سيرك إلى الله في عبوديتك إليه سبحانه وتعالى دي قواعد ما ينبغيش ما تكون قواعد تقال خلاه لا رضي نفسك عليها, نترب عليها نتربع عليها نتربعك الذي نجع عائشة وضرأ عائشة والذي نجع النبي والذي نجع إبراهيم عليه السلام والذي علم شيخ الإسلام المسانية والذي فاغم سليمان كل هذا ما كان سبب الاختقار إلى الله وريابة قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم داب يلج العهد إليه إني رب منه باب إيه باب الإفلاث أعظم باب يجي العهد منه إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاث إنك مفتقر في علمك مفتقر في مصالحك مفتقر في صلاح وردك مفتقر في استقامه زوجتك، مفتقر في انتشار دعوتك مفتقر في تعلمك كل هذا أنت مفتقر إلى الله تبخر من هذا الباب ليس فقر وليس لك مشهد منا مالكم النعمه من الله سبحانه وتعالى فيصحح الإنسان توجهه إلى الله ويعمر التوجه إلى قلب المؤمن فلا تربح حتى ولو قضى الله على ذلك شيء لي من فأقول بما أقدرك الله سبحانه بما أقدرك الله وإلا لو لم يقدر الله ما كان ما كان شوف الله سبحانه لما قدر جاك موسى جعل امرأة فرعون سبب انتهاء سبب انتهاء وإلى من الذي ملك قلب امراه فرعون والصندوق يذهب إلى قصره فرعون والمعهود الذي سيقفل تشتل زي مقيد الأفضار في العام الذي كما يقتل فيه فرعون فينبغي أن يكون توجه له سبحانه وتعالى طيب خلاص نعم نعم اذن نقول <سؤال> ان اعتنوا وافقدوا من انكم في الروتين لا يمكن تعلمه من كلام الله من الناس وان من يسبق قلوب الناس ولا يشعر الناس فيقول